الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين سلامنا إليك سيدي قداسة البابا المعظم البطريرك القديس الأنبى كريلوس السادس يا من كنت ناسكا في حياتك زاهدا في كل متع الحياة عابدا محبا للإله إذ أحصينا فضائلك نجدها لا تعد لأنك كنت تلميزا لسيدنا رب المجد من أجل هذا يصر شركة هاي ليفل للصوتيات والمرئيات أن تقدم شريطها الجديد راهب غلبان للشماس بولس ملاك في عام 2006 أمال الدنيا بخير لسهامه فيها <تصفيق> أبحن زيت يا فقير المص والزيل الزاح حبتك ورعتك وفضيتك يا مال الدنيا بخير لسهامه فيها أبحن زيت يا فقير المص والزيل الزاح حبتك ورعتك وفضيتك ويا بابا كر المص لا ومش ورناي ونتعب ربنا ويطمنا شو ربنا طولت لنا ربنا بصلاه كبيره يرحمنا ويطمنا ابننا ولبنا رسمين صورتك بنحبك <تصفيق> لقنا الدنيا بخر لستعمة وفيها أبي حلال زيك يا أخ?,торل السويب إزاي لنزا حبك ورعيتك وفضيئك يا آهان الدنيا، descub للسية وفيها أبي حلال زيك يا أخ, طلل السويب إزاي لنزا حبك ورعيتك وفضيئك الكن يجرحنا ساعات المحنة كمان تتبحنةomb ونتعذب بصلاتك لينا تخفي جروحنا وتفرح روحنا lived beside الناس كلها عارفين اسمك سهللك يا امانه الدنيا تخير لسه ما وفيها عبد حنين زيك يا فاطمه النس وسه زي ننسى حبك ولا يا امانه الدنيا تخير لسه ما وفيها يا وندينا لك غالي علينا لو تسمح صللي عشان نفرح ننجح يصبح حزننا فينا ما دينا دينا دينا دينا لو تسمح صلي عشان نفرح ننجح يصبح ما الدنيا بتتكلم عنك بترنلك. ايجانه الدنيا تخرب لسانه وفيها ابحى من زيك يا افطر النس والزين انسى حبك ورايتك صدى لك ايجانه الدنيا تخرب لسانه وفيها ابحى من زيك يا افطر النس والزين انسى حبك ورايتك قومي يا مستكنصور بحب يا صاحبي سويلي من طالين الفهد بيسرق البرت من حب الله ينضهر ربنا لما بيتها الاراحه او من تعليم الفاد بيشرب البرت ومن حب الله يمتع ربنا لما بيطعب يلال راحة قوام ويال بابا بريوس كان من سهر وبيحب سعر يصوي بيمن طاهر عشت العور ومفاد الله بابا بريوس كان من سهر وبيحب سعر يصوي بيمن طاهر عشت العور عن متى العالم متغرب وطنه سما من ربنا على طلبي سايب كل المال عن متغرب من ربنا على طلبي سايب كل منين جاي من لوال بابا كده بس كده على واللي هنا ايوه البابا تملي بيغلب إضربنا على طول سندا وفي صلوات وابليس يا رب وين له عايز زيه وانا بسكن صوره بيحب صوت السنين دايما طاهر عشت النوم نور في قلبي بابا طاهر عشت النوم نور في قلبي بابا طاهر عشت من يا بابك ينس يجي المسيح ويضم نار صوته في قلبك ينس وفي كل يوم يجلبك ولا اي شيء يقدر يا بابا يخوفك لا يسعى معك رأس خطاك وبيحرصك ولا اي شيء يقدر يا بابا يخوفك دا يصع معك راسي خطاك وبيحرصك ويا المسيح ما فيش هموم وما فيش سال والرب شال حملك وقال ارتح بقى صوت الإلهي جوا كلامه تسمعه دايما يقول لك أي شر لهم صوت زوت الإلهي جوا تسمعه دايما يقول لك أي شر لهم رب الوجود بالخير يجود ويعربه ده بيدي خير للي نديه وبيطلبه ديماً يا بابا كرس يجي المسيح ويطمناك صوته في قلبك يمس وفكر اليوم لو متعذبة كل الأمور بقدم يسوع مترتبة قوة دواء للنفس لو متعذبة صلي يسوع علشان يداو يا قلبنا هو ليلة واحنا خطايا وفر لنا المسيح ومننا صوت في وفي كل يوم دي ولو طلبت صلاه ضروري ان المسيح صلاطك معبولة عند المسيح فيه ناس تقول لك أي حد يصلي لك لازم يكون عايش ومش ملميتين عارف ظروفك كلها بيحس بيك وسعتها ممكن ربنا يقول أمين رب المسيح قلبي لو مولین يا بابا كرل صلاحان هل صلاح تقنع عند المسيح لكن يا صاحب القديسين الراقدين احياء وعندي من الكتاب دالي الكمال ما سل عذر والغني كان ابراهيم عارف بموسى اللي جه بعده بزمان ولو طلبت صلاحات قروري ابنها بيجي المسيح لدى القلبي لو بريح صلي لي يا بابا كده لصالتنا كلي صلاتك معدولة عند المسيح ويا ربنا رب الحياة رب الوجود لما بعيد عنه سليمان الملك قال له عشان خاطر أبوك عبد داود المملكة هردع لكن هتموت مليك لم طلبت صلاة ضروري اني هم يجي المسيح منه وقلبي لو جميح صليلي يا بابا باكي للنساء وخمم يلي صلاة اطلع مولا عنك جبل التجلشة في ظهور مدعش كمان وسواليا اللي ماتوا من زمان وده دليل على ظهور القدسين بسمح من الفادي لتثبيت الإيمان لو طربت صلاة دروري النهار يجي المسيح ويدر قلبي. يا طول يا صلاتك مأمولة عند المسيح رهيب غلبان على طول صحران بالخير مليان يا بابا في النور حبيت الله حبيت وصايا عمرك ده سلام يا بابا في النور طيب و بسيط للخدمة سعيد في حياتنا شيد يا بابا كرنوروس قلت يا حزان ولا ليك مكان بيسع فرحان يا بابا كرنوروس ويف كل حماس بتساعد الناس مبني على أساس لا <تصفيق> ببطيل للدنيا نسيت للفادي ناديت بسلام حسيت لا ببطيل نوس طول لا عود عايش به سبت سپت شهوات، یا با بکلوس و طلبین صلوات يا معین. بفضل الصلوات يا معجزه تميت وايات يا بابك اللوز الفردوس امام القدوس اذكر بفلوس والكنيسة من صغري واسمي عزير عهدت ربنا طول عمري أفضل طهير خليت نصيبي يسوع سوح حبيبي ومشيت ويم للأخير من كتر حبي للفادي يا سائل القادر نسيت عشان الدنيا دي وجريت عدير وسبت حالي وكل مالي ده يا سقع الذل الكبير عادك شوية يا بعيد رهيب في ذرير البراموس وقلت للناس انا وانه عمري ليسوس يناسبوني ولا تشغلوني قلبي مشغول بالقدوس من كتر محبة الوحدة في البرية عشت في مغارة في الصحراء عيشة روحية مهما حصلي دايما بصلي وكل من شغل طاحونة مهجورة عشت في خلوة وفي كل يوم ودس يا سلام أيام حلوة تسبيح جميلة في كل ليلة ربنا نور للعتمى الفادي شاور علي الرب اختار بيتنا الباب المية والسيطة صار وياسوع سندني كان بيساعدني كان عيا يا ليل ونهار صاليت لي شعب وحبيته دول اولادي واللي بيبعدت شديت الحضن الفادي وخراف كتيره قمل الروح عذيره وياسوع كان نور وصديق اكد عرفتم دلوقتي انا بامين ايوان البابا كريلوس مسيحيين مسيحين وانتوا في عيني غليل علي وبصل لكم كل حين اطلب عنا صلي عشان بصلاة اطمر ايها وعلي وقد قلنا اسجدت على رسنا يا بابا على يا بابا صلوات مرفوعة بالداوة انفسنا الموجوعة وصلاتك ليسع مسموعة وتمل انت يا بابا فكرنا يا بابا كريلو ايديك بالصلاة مرفوعة بالداوة انفسنا الموجوعة وصلاتك ليسع مسموعة انت تمنولي يا بابا فاكر يا بابا كرنور ستوا ضانا صلي عشاننا بس صلاه تنور وعلمنا وقدرتنا بس على انساننا يا بابا كرنور تو حقق ده من بالحبه زي دروس حلو على لمنا يا مغتريلوس يلي صلاتك كان بر بيفوح بلسميش في قلب المجروح لطحنتك كل الناس بتروح لزيارتك كلنا نتمنى یا بابا كرلوز یلی <سؤال> صلاتک عمبر بيفوح بل سمیش في القلب المجروح لطحنتك كل الناس بتروح لزيارتك كلنا نتمنى یا بابا كرلوز <سؤال> اطوب عمك صل عشان ده بصلاتك ورأيها دا معلمنا وقضوتنا اسمك دا على لساننا يا با با كرم نوز احنا احبابك يلا بوابك دایمه ناس توحا قداما مدن حباب يلی دروس حلو یا بابا كرلوس رجل صلوات قلبك مليان بودع وحب وخير و ايمان وعجايب بين الناس بتبان یا لصلاتك تشفي عالمنا یا بابا كرلوس رجل صلوات قلبك مليان بودع وحب يوفروا إيمان وعدة يبديني الناس بيكبان للي صلاة تكشفي ألمنا يا باب كريلوس أطلب عنا صلي عشانك بصلاة تنور أيهاك معلمنا وفضوكنا دلو تاخد باب يا اللي ابوعد دني الناس توحى زي على الارض يا بابا عشت غريب ربنا حبيت وحب عجيب اللي صلاتك ولا مرة تخيب اطلب من ربنا يبلنا يا بابا كريلو على الأرض يا بابا عشت غريب ربنا حبيت وحب عجيب يا اللي صلاتك ولا مره تخيب تطلب من ربنا يقبل يا بابا ترنوس اطلب عنه صل يا شاننا بصلاتك نور ايامنا معلمنا احبابه یا لبوابه دینا میل حالم این، زبور جمیل در بسته، كل مكان آه آه حب شال تازم و بحر مساله تهارت الإنسان ابن الله صحق الشيطان مساله تهارت ابن الله صاحب الشيطان ابن الله الشيطان, ابن الله الشيطان في البستر آفرین لحام این، سنور دامی زهرت تري تري السماء زهرة بتوليا وين اكو تري تري السماء اروحهم قدموها في داسبي قلبي السواد اروحهم قدموها في داسبي قلبي السواد سیر اعتراف کل مكان اهو كیلوس ربن الصدار افمینه